السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله اشهد ان محمد الرسول الله اشهد أن محمد الرسول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 وفضَّله على كثير ممن خلق تفضيلًا وأودع في النفس البشرية خلالًا وصفات وسجايا وطبيعاتٍ ومن تلك السجايا والصفات التي فُطِرت عليها النفس البشرية طبيعة التقسير والخطأ والإنحراف والهوى فالمعصية طبعٌ جبليً وخلق وخلق بشري متى ما كان الوقوع فيها بتافع الشهوة والشبهة دون محبة أو رغبه مع كره القلب لها ونفور النفس بها منها وقد اقتبت حكمة الله تعالى واتصافه بصفات المغفرة والرحمة أن يقع العباد في الذنوب والآثام ثم يرجعون إلى الله مُقبلين تائبين فيغفر لهم ويتجاوز عنهم بمنه وكرمه ولو شاء الله لآمن من في الأرض أجمعين ولهدى الناس كلهم ولكن حكمته اقتضت أن يملأ الجنة والنار من خلقه عباد الله من ذا الذي لم تصدر منه زلة ومن ذا الذي لم يقع منه هفوة ولم ومن لم يقع في معصية وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم رواه مسلم وروى الترمذي وابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فأي نفس يا عباد الله غير نفوس الأنبياء المعصومة ترتقي إلى درجة ومنزلة لا تدركها كبوة ولا تغلبها شهوة ولكن المؤمن الصادق في إيمانه مع ذلك كله يدرك خطورة المعصية وشناعتها وأنها جرأة على مولاه فإذا وقع فيها تحت ضعف بشري وقعها مواقعة ذليل خائف يتمنى ذلك اليوم الذي يفارق فيه الذنب ويتخلص من شؤم المعصية أيها المسلمون إن الواقعين في المعاصي أحد رجلين إما رجل يقع في المعصية حباً لها وشغفاً بها تتحكم المعصية من قلبه وتسطو على تفكيره حتى يسعى بكل جوارحه للوقوع فيها وقد يبدل مالا أو جاهاً حتى يقع فيها فإذا حال بينه وبين الوقوع فيها حائل أخذته الحصرات وعصره الندم على أنه لم يتمكن من فعلها كل ذلك دون رادع من دين أو خلق أو ضمير فلا يفكر بالتوبة ولا يقيم لها وزنا فهذا وأمثاله لا تزال خطواته تقوده من معصية إلى أخرى ومن صغيرة إلى كبيرة حتى تكبه على وجهه في النار والعياذ بالله هذا هو الرجل الأول وأما الآخر فهو يبغض المعصية ويقبل على الطاعة ولكنه تأخذه في لحظة من اللحظات حالة ضعف بشري فيواقع المعصية أيًا كانت وما أن يفارقها وما أن يفارقها حتى يلتهب فؤاده ندماً وحسرة وخوفا ووجلا من الله جل وعلا فيحتقر نفسه ويمقتها ثم يتجه إلى الله قارقا بابه راجيا عفوه وغفرانه فهذا وأمثاله ممن قال الله فيهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولقد صور ابن مسعود رضي الله عنه حال المؤمن مع المعصية تصويرا بليغا دقيقا فقال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال بياده هكذا فطار يقول المحب الطبري رحمه الله وإنما كانت هذه صفة المؤمن يعني شده الخوف كانت صفه المؤمن لشده خوفه من الله ومن عقوبته وسخطه لانه لانه على يقين من الذنب وليس على يقين من المغفره والفاجر قليل المعرفة بالله فلذلك قل خوفه من الله قل خوفه من الله والستهانه بالمعصيه عباد الله المعاصي سبب كل عناء وطريق كل تعاسة وشقاء ما حلت في ديار إلا أهلكتها ولا فشت في مجتمعات إلا دمرتها وأزالتها وما أهلك الله تعالى أمة إلا بذنب وما نجى من نجى وفاز من فاز إلا بتوبة وطاعة فإنما أصاب الناس من ضرٍ وضيقٍ في كل مجال من المجالات فرديًا كان أو جماعيًا إنما بسبب معاصيهم وإهمالهم لأوامل الله عز وجل ونسيانهم لشعريعته وصدق الله سبحانه إذ يقول وما أصابكم من مصيبةٍ فبما كسبت أيديكم ويعكوا عن كثير وقال جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم, ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وكتاب الله تعالى خير شاهد خير شاهد فقد عم قوم نوحن الغرق وأهلكت عادن الريح العقيم وأخذت تمود الصيحة وقلبت قرى قوم لوط عليهم قال جل وعلا فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليهم حاصبا ومنهم من أخذتهم الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون عباد الله وحين طغت على كثير من الناس النظرة المادية فضعف عندهم ربط الأسباب بسبباتها وغفل عن إدراك سنن الله الكونية وآياته الظاهرة يؤازل ذلك ويساعده تتابع الفتن والشهوات على النفس صدوا عن السبيل ووقعوا في المعاصي دون أدنى رقيب أو, محاس أو محاسبه نعم عباد الله لقد انتشرت الفواحش وعمت المنكرات واستبيحت المحرمات ووقع الناس في الذنوب والموبقات لما غاب عنهم الرقيب وضعف في نفوسهم الإيمان فهانوا, فهانوا على الله فلم يباري بهم في أي أوديته هلكوا ذكر للحسن البصري رحمه الله أن قوماً وقعوا في المعاصي فقال هانوا على الله فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم نعم أيها الإخوة لقد وقع الناس في المعاصي والذنوب لما, لما استحكمت الغفلة من القلوب وران حب الدنيا على النفوس فأمنت مكر الله عباد الله المعاصي مزيلة للنعم جالبة للنقم مؤدية إلى الهلاك والدمار فقد روى ابن ماجه وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر بدأ في ذكر الخصال فقال لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقسوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم ينطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا صلَّطَ الله عليهم عدواً من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم وما لم تحكم, تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم نسأل الله جل وعلا أن, أن, لا أن لا يجعلنا ممن يقعون في المعاصي وإن وقعنا فيها فاللهم وفقنا للرجوع إليك والتوبة منها أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم تقدم بارك الله فيكم تقدموا عن إخوانكم تفسحوا في المجلس يفسح الله لكم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين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 جالبة للصب عن سبيل الرحمن تفسد القلوب وتورث الهوان وتوجب اللعنة من الله ومن رسوله تزيل النعم وتجرب النقم تلقي الرعب والخوف في القلوب تعمي البصيرة وتسقط الكرامه توجب القطيعة وتمحق البركة ما لم يتب العبد منها ويرجع إلى الله تعالى خائفا وجلا تائبا طائعا قال مجاهدٌ رحمه الله إن البهائم لتلعن العصاة من بني آدم إذا اشتدت السنة وهو القح إذا اشتدت السنة وأمسك المطر تقول هذا بشؤم معصية بني آدم اعلموا رحمه الله وإياكم أن للمعصية ظلمةً يجدها العاصي في قلبه لا يبددها ويجلها إلا التوبة إلى الله تعالى والتقرب إليه بالأعمال الصالحة قال ابن عباس رضي الله عنهما إن للحسنة ضياءً, ضياءً في الوجه ونورًا في القلب وسعةً في الرزق وقوةً في البدن ومحبةً في قلوب الخلق وفي مقابل ذلك يقول وإن للسيئة سوادًا سوادً في الوجه وظلمةً في القلب ووهنًا في البدن ونقصًا في الرزق وبغضًا في قلوب الخلق يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه رواه أحمد قال الفضيل بن عياض رحمه الله إني لأعص الله تعالى فأرى ذلك في, في خلقي دابتي وامرأتي إن للمعاصي أيها المسلمون من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمها إلا الله من حرمانٍ للرزق ووحشةٍ يجدها العاصي بينه وبين الناس والظلمة في القلب وحرمان الطاعة ونقص في العمر ومحقٍ للبركة وأعز من ذلك كله نقص العلم وحرمانه كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيعٍ سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن هذا العلم نور وعلم الله لا يؤتاه عاصي وكذا, وكذا هوان العبد على ربه وسقوطه من عينيه كما قال جل وعلا ومن يُهِن الله فما له من مُكرِم إن الله يفعل ما يشاء ووقوع العاصِ في الدل والمهانه والمهانة العز العزَّ كلَّه في طاعة الله يقول الحسن البصري رحمه الله إنهم وإن تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إن ذلَّ المعصية لا يُفارِق قلوبهم ابى الله إلا أن يذل من عصاه يقول جل وعلا ولو أن أهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحا وهم يلعبون او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحا وهم يلعبون, يلعبون افامنهم مكر الله فلا يامن مكر الله إلا القوم الخاسرون فاتقوا الله رحمكم الله واعلموا أن المعاصي إنما تحاربوا بطاعة الله تعالى ومراقبته والخوف منه واستعظام الذنوب والتوبة منها عند الوقوع فيها قال جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون عباد الله إن استعظام الذنب يتولد منه لدى صاحبه استغفار وندم وتوبة وإلحاح على الله عز وجل بالدعاء وسؤاله سبحانه أن يخلصه من شؤمه ووباله وما, وما يلبت ذلك أن يولد لدى الإنسان دافعا قويا يمكنه من الانتصار على الشهوات والسيطرة على الهوى أما أولئك الذين يحتقرون الذنوب فقد يشعر أحدهم بالندم ويعزم على التوبة لكنها عزيمة باردة ضعيفة سرعان ما تنهار مرة أخرى أمام دواع المعصية قال بعض السلف لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيه روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون وانتبهوا عباد الله أنس رضي الله عنه يخاطب التابعين يقول إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبخات وروى ابن أبي عاصم عن حذيفة رضي الله عنه قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير بها منافقاً لا لأسمعها من أحدكم في المجلس الواحد أربع مرات إن المسلم لا يقف, أمام لا يقف أمام هذه الآثار متسائلاً ماذا عسى خير القرون أن تقول أو تفعل, تفعل من أفعال تعد من الموبقات إذا ما قورنت بما نقع فيه يا عباد الله بما نقع فيه من الجرائم العظام والذنوب الكبار التي لا نبال بها والله المستعان والناظر المتأمل لهذه الآثار يقول كان هذا في زمن التابعين والتابعين والصحابة رضوان الله عليهم في الزمن الذي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وزكى أهله بقوله خير الناس قرني ثم الذين علونهم ثم الذين علونهم زمن لم يكن فيه خروج النساء كاسيات عاريات زمن لم يكن فيه اختلاطهن بالرجال زمن لم يكن فيه أفلام ولا مسلسلات زمن لم يكن فيه مواقع الأنترنت زمن لم تكن فيه الصور منتشرة انتشار النار في الهشيم زمن الحشمة والوقار تقال فيه هذه الأقوال فما عسان أن نقول نحن كما قال القائل لا تأتي بذكرنا إلى ذكرهم ليس الصحيح إذا مشاك المقعد إن احتقار الذنوب, الذنوب عباد الله والتهاون بها أمر خطير فقد روى الإمام أحمد والطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن, فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه وإن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لهم مثلا فقال كمثل قوم نزلوا ارضا فلا ارضا نزلوا أرض فلات فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا واجج نارا وانبجوا وانبجوا ما قذفوا فيها وهذا تشبيه بليغ من افصح الناس صلى الله عليه وسلم لشؤم المعصيه وخطرها على العبد فهو لا يبالي بها فالعود العود الواحد لا يصنع شيئا ولا يشعل نارا هذا عود واحد ولا لا, لا يصنع شيئا والثاني كذلك لا يصنع شيئا ولكنها حين تجتمع تصبح, تصبح حطبا يشعل النار ويأكل الحسنات فكذلك المعاصي ربما يستهين العبد بمعصية واحدة ثم تجر هذه المعصية معصية أخرى حتى تجتمع هذه المعاصي حتى تجتمع على القلب فيصير كالكوز مجخيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فذلك هو الران الذي يجتمع على القلوب أيها المسلمون وبقدر ما, بقدر ما يصغر الذنب عند العاصي بقدر ما يعظم عند الله وبقدر ما يعظم الذنب عند العاصي يصغر عند الله عز وجل فكم يا الله من كلمة لا نلقي لها بالا يهوي بها الواحد منا في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب ما هي هذه الكلمة سخرية بمسلمين أو همز له أو وقوع في عرضه أو كلمة غير صادقة وكم من تقصير من واجب لا نعبؤ به وارتكاب لمحرم لا نتورع عنه وهكذا وهكذا تتراكم علينا الذنوب وبعد ذلك نسأل لماذا تقسو القلوب ولماذا تظلم النفوس وتضيق الصدور ولماذا ندعو فلا يستجاب لنا ونسأل فلا نعقى ونستغفر فلا يغفر لنا وأخيرا إياكم ثم إياكم يا عباد الله إن وقع منكم شيء بالمجاهرة بالمعصية وقد ستركم الله عز وجل فتصبحون وتكشفون ستر الله عليكم فهذا أيها الأحبة إثمه أعظم من إثم المعصية وخطره أكبر وعقابه أشد يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافاً إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره الله ويصبح يكشف ستر الله عنه رواه البخاري ومسلم فاتقوا الله عباد الله واحذروا المعاصي صغيرها وكبيرها وعليكم بملازمة الاستغفار والتوبة فإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها وبعدها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا اللهم إنا نعوذ بك اللهم إنا نعوذ بك من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من المعاصي اللهم باعث بيننا وبين خطايانا كما باعت بين المشرق والمغرب اللهم نقنا من خطايا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلنا بالماء والثلج والبرد اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه اللهم آتي نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا كربا الا نفسته ولا ضيقا إلا فرجته ولا مريضًا إلا شفيته ولا ميتًا إلا رحمته ولا مبتلًا إلا عافيته ولا ضالًا إلا هديته اللهم اهدنا في من هديه وعافنا في من عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليك ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالي هناك أحد يعني جراننا توفي البارح فنسأل الله جد وعلا أن يغفر له ويرحمه اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الزنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدله داراً خيرا من داره وزوجاً خيرا من زوجه اللهم اغفر لوالدين اللهم اغفر لوالدين اللهم اغفر لوالدين وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لعلمائنا ولمشايخنا اللهم وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف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 اللّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حيّ على الصلاة حيّ على الزلاة قد قانت الصلاة، قد قابح الصلاة, الصلاة, الصلاة اللّه أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله استووا, استووا واعتدلوا سووا صفوفكم حاذوا بين المناكب والأقدام سدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان إذا ذاق المكان فلا بأس أن تصطفوا بين السواري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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين آمين والضحى والليل إذا سجى ما ودعت ربك وما قلى ولا لاخره خير لك من اللؤلؤ ولا سوف يعطيك ربك فترضى الم لم يجدك يتيما فاوا وجدك ضاللا فهدى ووجدك عائلا فاغنى فاما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحده الله أكبر سمع الله لمن حمده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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك بذرك الذي أنقب ظهرك فان ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب الله اكبر